فعندما نساله فما حكم الوضوء يوم الجمعه؟ ثلاثه اقوال فيه والصحيح ان شاء الله لي احاديث الباب انه واجب احسنت والذين قالوا بعدم وجوبه وانه مستحب باي شيء استدلوا تفضل عبد الله حديث ابي هريره من توضى فاحسن الوضوء وحديث عائشة لو اغتسلتم وحديث سمر بن جندب لا تلق منه من اغتسل من توظف بها ونعمة من اغتسل في الغسل أفضل أيضا حديث عمر في الباب في قصة مع عثمان حديث بهرير الآخر الذي سأتي ذكره الغسل وأحديثه بسعيد ان الانسان يذكروا الغسل واجب على كل محتلم وان يستن أحسنته ها بقي شيء وان يتطيب وان يستن وان يتطيب هذه جمله مستدل به او جمله مستدل به وهو كما ترى قوي من حيث القوه القول الثالث ما هو تفصيل ان من كانت له رائحه يجب عليه أن يقتسل قبل أن يأتي الجمعة ومن لم تكن له رائحة فيستعب له لغسل طيب الجمهور أجابوا عن دليل من قال ابن وجوب غسل الجمعة واجب على كل محتلم من أتى الجمعة فليقتسل بأي شيء نعم حملوا الأمر على الندب وحملوا لقبة واجب على التأكيد من يعني من اتى الجمعه فليغتسل هذا امر حملوه على الندب وحملوا لفظ واجب عن التاكيد اي انه ما ينبغي المكلف او المكلف ان يترك الغسل ما ينيق به فالذي هو ينيق به انه يغتسل قبل ان ياتي الجمعه يتاكد في حقه المكلف هذا وما ينبغي له تركه فليس من باب الواجب الحتمي الذي ياثم بتركه الشخص وهذا من باب قول العرب انت حقك علي واجب اي حقك علي علي متاكد لجلالتك ولانك اهل الكرم فتقول الناس لبعضهم بعض انت حقك علي واجب اي متاكد علي ولا يقصد الواجب الحتمي الذي يئثم بتركه اذا لم يعطيه حقه اتيما هذا غير مراد في كلامهم وهذا فيه شيء من التكلم فظاهر الحديث الوجوب أن غسل يوم الجمعة واجب وهكذا الحديث الآخر الجمعة واجب على كل محتنم وعلى من راح إلى الجمعة غسل فوقلنا هنا بالجمعة حديث حفصة رضي الله تعالى عنها الجمعة واجب على كل محتنم وعلى من راح إلى الجمعة الغسل أي واجب وعلى من راح إلى الجمعة الغسل واجب كالجمعة الجمعه واجب وهكذا انقسم قبلها السابق عليها يجب ان يغتسل الشخص قبل ان يذهب الى الجمعه وامن هذا التاويل ففيه نظر مع ما تقدم ايضا ان ثبت الحديث غسل الجمعه واجب كغسل الجنابه لكن ايضا تاولوه ان المقصود بقوله كغسل الجنابه تشبيه في الصفه وليس التشبيه في الحكم انما تشبيه وصف لا حكمي وقد جاء ما يدل على هذا التاويل الذي له به الى حديث ابي هريره من اتى الجمعه في الساعه الاولى او من اغتسل يوم الجمعه كغسل الجنابه ثم اتى في الساعه الاولى كانما قرب بدلا حديث فقال المقصود هناك غسل الجنابه اي في الوصف وليس في الحكم خلاها الحديث انه في الحكم اغسل الجمعه واجب كغسل الجنابه هذا الذي يذهب اليه الذهن وينصرف اليه وعما ادلتم فتقدم تاويلها اي التي استدلوا بها فما هو تاويل حديث عائشه لو اعتسمتم لا ينافي الوجوب احسنت ولا ينفي الوجوب فان هذه الصيغه استعملت في شيء اكيد اي اكيد وجوب كما تقدم في الايات ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ولو ان اهل القرى وماذا عليهم لو امنوا بالله عند من ايضا وجه اخر عند تم نعم هذا في اول الامر ثم جاء ما يدل على الوجوب كحديث سعيد وحديث ابن عمر وانما كان في اول الامر فيه تنبيه وتحبيب تحضيد على الاسره ثم اكد ذلك بالوجوب ففي شيء من الترقي في غسل الجمعه مره بمراحل طيب وحديث عائشه او حديث ابي هريره من احسن من توضى فاحسن الوضوء الان نعم من اغتسل سابقا بدليل انه جاء في بعض الروايات من ارتسم ثم اتى الجمعه في نفس الحديث حديث حسن عبد الكريم فهي ها نعمه ومن اقتصر في الاصل افضل نعم هذا لو ثبت فانه لا يقاوم ما في الصحيح وهو دونها في او دونها بالاسانيد في, في الصحه اعني دونها بالصحه وايضا هو لا يثبت هذا الحديث ففي علماتان عن عن الحسن الاختلاف عليه وله طرق اخرى فهذا الحديث يحمل على ما سمعته او هذا الحديث يقال بانه ضعيف والضعيف كما تعلمون لا يحتج به فيعارض به الحديث الصحيح وصلاه الجمعه واجب على كل محتلم ولو ثبت فكما سمعت ان الجائل الترجيح فما في الصحيح ارجح وهذا وجه من وجوه الترجيح او يقال هذا يظن في اول الامر ثم جاء معيد النووي على تاكيد الوجوب هذا كان في اول الامر من توضأ بها ونعمة من اغتسل في الغسل افضل هذا في اول الامر ان الغسل والوضوء جائزان ثم اوجب عليه الصلاه والسلام الغسل فما بقي الوضوء بعد ذلك معتبرا الا لمن كان له عذر لا يستطيع اغتسل كان يكون في شجى في راسه ومنعه الاطباء من الماء هذا شيء اخر واما ان يستطيع ان ماء فلابد من الاقتسام وحديث ابي سعيد فانهم قالوا اقترانهم مع السنان ومع الطيب يدل على انه ليس واجبا لو كان واجبا لو كان غسل الجمعه واجب لوجب لو ايضا السنان وجب كذلك الطيب ها نعم الطيب والاستنان جاء ما يخرجهما من الأدلة وبقي ما عداهما على أصله على أصل الوجوب الغسل واجب على كل محتنم بقي على أصل الوجوب ولولما أخرج الطيب والاستنان لقيل ابن وجوب لكن قد جاء ما يخرجهما أحسنت وتأويل آخر هل ها تفضل عند من نعم تفضل نعم, نعم الاهي من جمع بين المسنون وبين الواجب في لفظ واحد ما في مانع من التشريك انهما يشتركان في لفظ واحد الواجب والمسنون بدليل كل من ثمره ذا اثمره واتوا حقه يوم حصاده فهذا اجتماع في لفظ واحد واجب ومستحب او واجب ومباح واجب ومباح الاكل مباح و إيتاء الزكاواج قاتوا حقه ويوم حصاده والجواب الأول أيضا كذلك أن الطيب وهكذا أيضا الاستنان قد جاء ما يخرجه ما أبقي ما عداه مع للوجوب مع أنه كما سمعت قد قيل بوجوب الطيب قال به أبو هرير وسأتي أيضا غيره قال بوجوب الطيب وهكذا الاستنان أيضا قال به سحاق نرهويه داود واستحاء واستحار جعله شرطا لكل صلاه ومن لم يستن في كل صلاه صلاته باطله ودار قال هو واجب وليس بشرط الاستنان واجب وليس بشرط وهذه اقوال بعيده كما هو معلوم نولا ان شق على امتنا امرتهم بالسواك مع كل صلاه فهذا يدل على انه ما امر به على الصلاه والسلام من المشقه والمشقه تجلب التيسير طيب ناخذ ايضا مما يتعلق من باب من المسائل وهي مسائل الغسل فمنها هل الغسل للجمعه ام لليوم هل وسم وسم هذا نتقدم الغسل نتقدم الكلام عليه هل هو للجمعه ام لليوم اختلف في ذلك فابن حزم رحمه الله يرى ان الغسل للجمعه او لليوم وليس للجمعه ذكر ذلك من محلق انما هو لليوم لا للصلاه فان صلى الجمعه والعصر ثم اغتسل اجزاءه ذلك فان صلى الجمعه هذه عباره في المحل رحمه الله تعالى وغصب الجمعه قال لي يوم الجمعه انما هو يوم الجمعه لا للصلاه فان صلى الجمعه والعصر ثم اغتسل اجزاءه ذلك فهو يرى انه يجوز لو قبل الغروب بشيء يسير قبل ان تغرب الشمس اغتسل الشخص اجزاءه لان الغسل انما هو ليوم لي الجمعه وليس للجمعه واستدل النبي ان اضافه في ان حديث وان المسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتنم فاستدل النبي هذه العباره يوم الجمعه على ان الغسل اليوم وليس للجمعه وجمهور اهل العلم يرون ان الغسل يوم او للجمعه وليس لليوم كما في حديث ابن عمر من اتى الجمعه فل يغتسل ويجب على كل من اتى الجمعه ان يغتسل لمن هو مخلف بها فيجب عليه والوجوب منوط بالاتيان فاذا غسل الجمعه ليس للجؤن اليوم وانما هو للجمعه فالذي اتى الجمعه يجب عليه ان يغتسل واذا كان الجمعه فلا يجزي عن الشخص اذا اغتسل بعدها اذا اغتسل بعد الجمعه فلا يجز عنه الغسل وهذا قول جمهور اهل العلم ان الغسل انما هو ليوم الجمعه فمن اغتسل بعده او ان الغسل هو للجمعه ليس اليوم هو للجمعه وليس لليوم فمن اغتسل بعد الجمعه لم يجز هذا الغسل ويكون اثما على القول بالوجوب والى الجمهور على الاستحباب لكنه اتى الجمعه ولم يغتسل وبعد الجمعه اغتسل هذا ما هو مجز عنه ولا يغفر بال اجر بل ياثم على قول من يقول بالوجوب ان تعمد التاخير وترك هذا ياثم واما ما ذهب اليه ابن حزم فهذا قول ضعيف وقد قال ابن دقيق العيد نقرا عبارته هنا رادا على ابن حزم قال ابن دقيق العيد ولقد ابعد الظاهري ابعادا يكاد ان يكون مجزوما ببطلانه حيث لم يشتلت تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة الغسل إلى اليوم يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث أي غسل الجمعة واجب حديث بسعيد وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة في ابتداء شرعية الغسل لإزالة الغسل الروائح الكريهه كما سيئت من حديث عائشه بعد ابواب قال وفهم منه ان المقصود عدم تاذي الحاضرين وكذلك لا يتا بعد اقامه الجمعه نعم فان الغسل معقول المعنى وان المقصود منه انه لا ياتي متلبسا بالروائح فيحصل اذيه للناس هذا هو المقصود من الغسل فما فائده بعد الجمعه فانه انما شرع لاذن زحام الناس وتواجد الناس فيحصل بانبعاث الرائح شيء من الاذى على بعضهم البعض فاذا عله الغسل معقوله المعنى وهو ازاله الرائحه ازاله الرائحه والتنظف للجمعه فاذا كان معقولا المعنى فانه لا يجزي الى اخر الشخص بعد صلاه الجمعه لانه انما المقصود هذا والاذى انما يكون قبل فاذا اخره بعد الجمعه فلا يصحنه ولا كذلك يجزي عنه هذا معنى كلام رحمه الله تعالى نعيده وفهم منه ان المقصود عدم تؤدي الحاضرين ذلك لا يتاتى بعد اقامه الجمعه من اول وقد تبين من بعض روايات ان الغسل لازاله الروائح الكريهه يعني كما سياتي من حديث عائشه بعد ابواب وفهم منه ان المقصود عدم تؤدي الحاضرين وذلك لا يتاتى بعد اقامه الجمعه فاذا اذا كان معقول المعنى وانه من اجل هذا المعنى الذي ذكر فما ينبغي تاخيره فمن اخره ما اجزاه الاثم والمعنى اذا كان معلوما كالنص هذه قاعده احفظها الان التي سيذكرها رحمه الله قاعده جميله نحتاج الى مثل هذه القواعد التي تمر معنا في فتح الباري يا ليت بعض الاخوه يقيد هذه القواعد حتى ننظر كم سفدنا من قواعد الفتح ما الذي ذكرها رحمه الله قال رحمه الله وقويمه منه ان المقصود عدم تعدي الحاضرين وذلك لا يتاتى بعد اقامه الجمع وكل اني اقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى اذا كان معلوما كالنص قطعا فضع هذه الفائده المعنى اذا كان معلوما معقولا يكون كالنص قطعا او الظن مقارنا للقطع يكون كظني المقارن للقطع والان هذا النص معقول المعنى انه من اجل ازاله الرائحه حتى لا يحصل الاذى فهذا معلوم الان المعنى ومعقول المعنى والنص اذا كان معقول العله معقول المعنى كان كالنص القطعي او طيب نعيده لا يتحصل هذا المقصود والمعنى اذا كان معلوما كالنص القطعي قد علم ان المعنى معلوم وهو ازاله الرائحه حتى لا يحصل الاذى فيكون كالنص القطعي ان الغسل انما من اجل هذا او ظن المقارن القطعي او ظن المقارن اما ان يكون كنص قطعي وهو اذا كان المعنى معلوما يكون كنص قطعي او يكون كنص الظني المقارن والمقارب للقطعي او ظن المقارن للقطعي فاتباعه وتعليق الحكم به او لا من الاتباع مجرد لفظ احفظ هذه القاعده الان التي ذكرها وهي ان المعنى اذا كان معلوما معقول واضح مثل مسالتنا الان هنا في الغسل المعنى من اجله انه تزال الروائح حتى لا يحصل بها اذى عند اجتماع الناس وايضا كذلك تلاصق الناس مع بعضهم البعض وتقارب الناس من بعضهم البعض فيحصل شيء من الاذى فهذا معنى معلوم من الامر بغسل الجمعه طيب واذا كان المعنى معلوما من غسل يوم الجمعه ومعقولا من غسل يوم الجمعه ايش الفايده الان يكون كالنص القطعي او كالنص الظني الذي يقارن القطع فاتباعه وتعليق الحكم به اولى من اتباعه مجرد اللفظ فابن حزم اتبع مجرد اللفظ غسل يوم الجمعه تبع مجرد اللفظ وما نظر الى المعنى الذي من اجله امرني الغسل فهو معنى معقول معلوم وهو اذانه الرايح كما تقدم لم ينظر الى هذا غيره نظر الى المعنى واذا كان المعنى معلوما فهو كالنص القطعي او كالنص الظني المقارب المقارب للقطعي فاتباعه اولى اتباعه اولى وتعليق الحكم به اولى من تعليق الحكم بمجرد اللفظ او على مجرد اللفظ كما ذهب ابن حزم فهذه قاعده عظيمه وطيبا نحتاج اليها في النصوص التي هي معقوله المعنى واضحه المعنى فانها فان الاحكام تعلق بها ولا تعلق بمجرد على مجرد الالفاظ فان تكون في هذه الحاله كنص قطعي هذه المعاني التي ذكرت وعلقت بها الاحكام وحكى ابن عبد البر وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان من اغتسل بعض الصلاه لم يغتسل الجمعه ولا فعل امربه وهذا احفظه ايضا ان ابن عبد البر حكى الاجماع رحمه الله على أن ما فيه إجماع من حزم خاله من حزم خلافه معتبر الظاهرية خلافه معتبر حكى الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل الجمعة ولا فعل ما أمر به والصحيح أنه لا إجماع لكن هذا هو الصواب أن من اغتسل بعد الجمعة هذا غسل غير مجزئ خلافاً للظاهرية قال وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين أي أنه يجزي بعد الجمعة ادعى هذا وهذا بناء على ما سياتي هذا الادعاء على ما فهمه رحمه الله تعالى ولم ياتي بنص عن صحابي او عن تابعي قال بالاجزاء قطعا بعد الجمعه ما في نص وانما فهم منه رحمه الله فعلى هذا تستفيد ان ابن حزم ربما يفهم بعض الافهام التي يخالفه غيره فلا تغتر بما في المحل قال ابو بكر قال وعمر قال كذا يحشد لك الاثار العظيمه فربما يكون باعتبار ايش الفهم فاذا وجدت كلاما لبعض اهل العلم فانا باسا ان يؤخذ به اذا كان اقرب الى الصواب وان الاصل هو امام ثقه في نقله لكن قد يكون هذا النقل وهذا العزو مبني على الفهم لا على النصيه من كلام هذا الامام كما سياتي في هذه المساله قال ابن حزم انه قول جماعه من الصحابه والتابعين واطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع والرد يفضي الى التطويل بما لا طائل تحته ولم يورد عن احد هذا الذي اردناه وانم يورد عن احد ممن ذكر التصريح باجزاء الاغتسال بعد صلاه الجمعه وانما اورد عنهم ما يدل على انه لا يشترط اغتسال اتصال الغسل بالذهاب للجمعه هذا الذي اورده عنهم رحمه الله تعالى ففهم منه انه ايش يجزي الغسل لو بعده بعد الجمعه نصوص الصحابه ونصوص التابعين التي نقلها رحمه الله وحشدها كلها تصب في هذا المصب انه يجزي أو أن الغصل يوم الجمعة ايبتداءه بعد طلوع الفجر ولا يشترط اتصاله بالذهاب إلى الجمعة كما اشترط المالكي وهذه مثل أخرى سأعت الكلام عليها وهي ابتداء غصل يوم الجمعة م Canton يكون ابتداء وقته المالكي الإمام مالك يرى أن ابتداء وقته يكون متصلاً بالذهاب إلى الجمعة فمن اغتسل بعد طلوع الفجر مباشرة وما ذهب إلى الجمعة هذا يحتاج إلى غصل إيش الى غسل اخر وجمهور اهل العلم يقولون ان ابتداء الغسل يكون بطلوع الفجر فمن اغتسل ثم لم يذهب بعد ذلك تاخر في الذهاب حتى مثلا الساعه 10 واغتسل بعد الفجر مباشره او قبل ذلك فانه يجزئه لان ابتداء الغسل يكون عندهم بعد طلوع الفجر الصادق فمن اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق ولم يذهب الى الجمعه اجزاء هذا الغسل والمالكيه يقولون لا انما يكون الغسل ابتدائه عند اتصاله يكون الغسل يشترط فيه الاتصال بالذهاب الى الجمعه فمن اغتسل قبل الفجر ولم يذهب الى الجمعه يحتاج الى اعاده عند الاتصال فاذا اتصل الغسل بيوم الجمعه والذهاب بالراحه الجمعه اجزا واذا سبق ذلك فلا يجزئ هذا قول المالكيه فالادله التي حشدها ابن حزم وزعم ان الصحابه يرون الاجزاء وهكذا جماعه من السلف يرون الاجزاء بعد صلاه الجمعه انما هي كلها في هذا المعنى ان غسل يوم الجمعه لا يشترط فيه الاتصال بل لا باس ان يسبق من بعد طلوع الفجر ثم بعد ذلك يذهب ويتاخر ذهابه هذا مجزي كل ما ذكر في هذا الباب فعلى هذا فهم من هذه النصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم ان غسل الجمعه يجزي ولو بعد صلاه الجمعه ولم ياتي من نص قاطع احد منهم انه نص على هذا وانما الذي نص عليه ان غسل الجمعه لا يشترط فيه الاتصال بالذهاب من لو سبق بعد طلوع مباشره طلوع الفجر اجزه وان تاخر ذهاب الشخص للجمعه هذا معنى كلامهم فعلى هذا الصافي هذه المسلمه صافي المثل التي ذكرناها هل الغسل للجمعه ام لليوم الصواب انه للجمعه بدليل الحديث نعم حديث ابن عمر من أتى الجمعة فليقتسل هذا يقول أنه للجمعة وهكذا أيضا للعلة المعقولة ما هي العلة المعقولة المعلومة؟ أن الغسل هو لإزالة نشف الروائح فلا معنى له بعد الجمعة إزالة الروائح من أجل عدم أدية الحاضرين في صلاة الجمعة فلا معنى له بعد الجمعة لأنه ما في أدية لأحد وإن كان في إزالة روايح لكن إزالة روايح هو أيضا كذلك إزالة أدية عن الناس هذا اغتسل بعد انصراف الناس فما يجوز هذا الغسل هذا هو الصواب في مسنتنا هذا طيب مسنه اخرى ايضا مو رجعنا وقتنا مش تقدم من الان كانوا ثلث الان وربع ايه يا بس تفضل يا اخي ما دام 21 دقيقه تفضل ان شاء الله نتقدم من اجل ناخذ اكثر من هذا تفضل وبارك الموفق